اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد هذا هو المجلس الخامس في التعليق على كتاب الوجيز في عقيده السلف الصالح هذا الكتاب الطيب المبارك الذي صنفه الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الاثري جزاه الله خير الجزاء وقد توقفنا في اللقاء السابق بفضل الله تمارك وتعالى عند أركان الإيمان الستة وتكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر وقبل أن نعلمنا أن نشرع نقول ما معنى كلمة الإيمان بالقضاء والقدر قال أهل اللغة معنى القضاء القطع والفصل وقضاء الشيء أي إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه وأما المقصود بالقضاء اصطلاحا عند علماء المعتقد فهو ما قضى الله به في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير وهذا كلام نفيس مستنبط من كلام فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على العقيده الواسطيه اما القدر فهو لغه التقدير واصطلاحا ما قدره الله تبارك وتعالى في الازل ليكون في خلقه والقضاء والقدر متباينان اذا اجتمع افترقا فاذا اجتمع كان لكل منهما معنى يغاير الاخر فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر فاذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى ودلاله خاصه به والسبب في ذلك ان الاساس وهو القدر وان القضاء بمثابه البناء الذي يبنى على الاساس قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري القضاء هو الحكم الكلي في الازل والقدر جزئيات ذلك الحكم القضاء هو الحكم الكلي الذي قضاه الله تبارك وتعالى في الايه في الازل والقدر هو جزيئات ذلك الحكم والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة توقيفي ما معنى توقيف أي متوقف على النص قرآنا وسنة فيلزمنا الإيمان به والتصديق به والاعتماد في معرفته ومعرفته على السمح اقصد بذلك الايه النص القراني و النبوي الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا وقال تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبئني فبئن الله وقال تعالى ان كل شيء خلقناه بقضاء هذه المقدمه هامه جدا قبل ان نبدا كلام المؤلف رحمه الله تعالى اذا مساله الايمان بالقدر ابتداء مساله نقليه لا دخل للعقل ايه لا دخل للعقل فيها ومن مستلزمات الايمان بها الجد والاجتهاد والتعلم لها وفق ما ورد في الكتاب وصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اهل السنه والجماعه يعتقدون اعتقادا جازما لا ريب فيه ان كل خير وشر في الوجود لا يكون الا بقضاء الله تعالى وقدره وان الله تعالى قادر على كل شيء لا يمتنع عليه شيء شاءه وهو فعال لما يريد فكل شيء لا يكون الا بارادته وتدبيره وقدرته ولا يخرج عن مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى ا هنا بس مساله مساله قول المصنف ان كل خير وشر في الوجود لا يكون الا بقوى الله تعالى وقدره سيثير هذا تساؤل هل الشر ينسب الى الله 하나 وتعالى وصلت يا اخوان اه والصحيح في هذه المساله هو التفصيل فالشر هنا ليس المقصود به الشر المحض الذي لا خير فيه ولا نفع فيه ولكن المقصود به تقدير الله تبارك وتعالى الذي سبق في الازل لأنه لو وقع لإنسان شر أو مكروه دون علم الله ودون مشيئة الله سبحانه وتعالى لم يصلح أن يكون إلها عشاه صحيح ولا لا إنما وقع هذا بتقدير الله عز وجل له فيكون الشر بالنسبة للمخلوق صاحب العلم القاصر شيئا سيئا لانه لا يعرف ان هذا الشر قد يكون مانعا له مما هو اشر وقد يكون هذا الشر رافعا لدرجات العبد يوم القيامه وصلت يا اخوه ولهذا نجد مثلا ان بعضهم حينما يقول والشر ليس اليك وهذا جزء من حديث رواه الامام مسلم في صحيح نعم الشر ليس الى الله عز وجل وانما ينسب الشر الى مفعولات الله عز وجل ولكن الخير والشر مخلوقات من مخلوقات المخلوقات لله سبحانه وتعالى فلو ان انسانا ابتلي بمرض هذا الانسان يحب المرض اي انسان في الدنيا يحب المرض لا لا يحب المرض ولان صاحبانا صاحب علم قاصر فان هذا المرض الذي فان هذا المرض الذي نزل به قد يكون سببا في رفعه درجاته ولكنه لا يدري قد يكون سببا في حفظ دينه قد يكون سببا في زوال ما هو شر عنه ممكن مثلا واحد يجي له مثلا نزله برد شديده يا عم احمد ف يقعد في البيت لو كان قد نزل مع اصحابه في يوم شم النسيم مثلا مسافر ممكن تحصل له حادثه يموت واصحابه ماتوا فهو لما نزل عليه المرض كان متسخطا كان في قمه سخطه ولكن لما رضى بقضاء الله عز وجل وعلم بعد ذلك الحكمه رضي وقال سبحانه من يسير هذه الامور وفقا لمقادير سننها اذا كل خير وشر في الوجود لا يكون الا بقضاء الله تعالى وقدره والله تعالى قادر على كل شيء لا يمتنع عليه شيء شاءه وهو فعال لما يريد فكل شيء لا يكون الا بارادته وتدبيره وقدرته ولا يخرج عن مشيئته وتقديره سبحانه والله تعالى علم كل ما كان الله تعالى علم كل ما كان وما يكون قبل ان تكون في الازل وعلم سبحانه ان هذه الاشياء ستقع في اوقات معلومه عنده جل وعلا وعلى صفات مخصوصه فهي تقع على حسب ما قدره سبحانه وقدر الله سبحانه وتعالى المقادير للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته فعلم احوال عباده قبل ان يخلقهم وعلم ارزاقهم وااجالهم واعمالهم وما يصيرون اليه من سعاده وشقاوة وغير ذلك من شؤونهم وكتب ذلك سبحانه فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وارادته سبحانه وتعالى اذ لا يقع شيء في هذا الكون الا بتقدير الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء من تقدير الله الا وفق ارادته وحكمته سبحانه وتعالى وسياتي معنا شرح هذا الكلام الايه المجمل قال وخلاصه القول ان القدر سبق به علم الله تعالى وجرى به القلم مما هو كائن الى الابد فلا بد من التسليم التام والاذعان المطلق لله تعالى في مساله القدر لان القدر غيب والغيب مبناه على التسليم قال الله تعالى سنه الله في الذين خلو من قبض وكان امر الله قدرا مقدورا وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره وقال تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرره من الله وحتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه فالحديث حسنه جماعه من المحدثين يبقى نخلص مما سبق قاعده واحده ان قدر الله تبارك وتعالى سر الله في خلق لم يطلع الله عز وجل على هذا السر لا ملك مقرب ولا نبيا مرسلا بل هذا مما استاثر الله تعالى به في قال لنفسه سبحانه وتعالى والمدخل في ابواب القضاء والقدر هو التسليم المطلق وصلت ثم الوقوف على النص القراني والنبوي والتسليم لهذا النص قال واهل السنه والجماعه يعتقدون بان الايمان بالقدر لا يتم الا باربعه امور وتسمى مراتب القدر او اركانه وهذه الامور هي المدخل الصحيح لفهم مساله القدر ولا يتم الايمان بالقدر الا بتحقيق جميع اركانه وعلى الوجه الصحيح لانها متكامله وبعضها مرتبط ببعض فمن اقر بها جميعا اكتمل ايمانه بالقدر ومن انتقص واحدا منها او انكره فقد اختل ايمانه بالقدر المرتبه الاولى وهي العلم العلم هو الايمان بان الله تعالى عالم بكل شيء فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون جمله وتفصيلا ولا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وانه علم ما الخلق عام عاملون قبل خلقهم والله خلقكم وما تعملون وعلم ارزاقهم واجلهم واقوالهم واعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وعلم الشقي منهم والسعيد وذالك بعلمه القديم الذي هو موصوف به ازلا وابدا قال الله تبارك وتعالى ان الله بكل شيء عليم اذا هذه المرتبه الاولى او الركن الاول من اركان الايمان بالايه بالقدر ان علم الله تعالى علم شامل محيط لكل شيء لكل الكليات والجزيئات في هذا الكون لا يعجب عن علمه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى. علم الله تعالى انه سي يعني سيولى على المسلمين الظالمين دي مساله هامه واحنا عايزين نحاول بقى نطبق المسائل العقائديه عشان ما تبقاش جامده على واقع المسلمين الله عالم ذلك سبحانه وتعالى. وشاءه سبحانه وتعالى كما سياتي العبد وكتب ذلك قبل ان يخلق الخلق ب 50 الف سنه لماذا لحكمه ولحكم قد يعلمها الخلق الان وقد يعلمها الخلق بعد فتره من الزمان وقد لا يعلمها الخلق طب ليه لماذا لا يعلم الخلق لان الله عز وجل يريد اختبار اصول الاستسلام فهمت يا اخو انا من الحاجات اللي بتخليني ببقى يعني قصاد بشيء من الدهشه حينما ترى كافرا او ترى زنديقا او ملحدا او علمانيا او ليبراليا او يساريا الى غير ذلك يعني الاشكال دي كلها مثلا يجي واحد يقول له احنا دلوقتي عايزين نقارن الحجه بالحجه ودوله المواطنه ومش عارف يقول الكلام الكبير بتاعهم العلمانين يجي يقول مثلا يقول له لو النبي حد زي فاطمه نعود ولا الاشكال دي إن الاسلام البحري و... واحمد ناجي الخيال وال جماعه اللي طلعنا في المؤتمر جدول شاتا مثلا ان الاونال من قدره او نال من السنه وغيره المطلوب نعمل معاه ايه فطلبه بتقول له المفروض ان انت تناقشه فقط اقتنع اقتنع ما اقتنعش ايه ما اقتنع الا طيب خلاص وبعد ما ناقشته بعد ما ناقشناه وما رجعش نطبق عليه قانون العقوبات تقول له لا ليس من حقك هذا انا بقول لك لو نال من النبي الكلام ده كان موجه ل فريد النقاش من جماعه العلمانين يعني العتايه ليس من حقك اتوخذتوا بالكم يا اخوان انا اللي انا عايز اقوله ايه الرابط بين اللي انا بقوله جدا ان الناس دي عندها ثبات على باطله رغم ان انت لو قعدت في نفس الحلقه هتجد ان هم بيتناقضوا مع نفسهم لان هم اصلا مش مؤمنين باللي بيقولوا بيه هم مرتزقه فاذا كان هذا في الباطل فمن باب اولى في الحق المرتبه الثانيه من مراتب الايمان بالقضاء والقدر الكتاب وهي الايمان بان الله تعالى كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق الى يوم القيامه في اللوح المحفوظ وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء فكل ما جرى وما يجري وكل كائن الى يوم القيامه فهو مكتوب عند الله في ام الكتاب ويسمى الذكر والامام والكتاب المبين قال تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد روه الترمذي المرتبه الثالثه الركن الثالث من اركان الايمان بالقدر الاراده والمشيئه الاراده والمشيئه اي ان كل ما يجري في هذا الكون كائن باراده الله ومشيئته الدائره بين الرحمه والحكمه يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يساله عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسالون وما وقع من ذلك فانه مطابق لعلمه السابق المكتوب في اللوح المحفوظ فما شاء الله تعالى نافذه وقدرته شامله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يخرج شيء عن ارادته ومشيئته قال تعالى وما تشاؤون الا اي شاء الله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء رواه مسلم هنا مساله هل للعبد مشيئه قال للعبد مشيئة نعم للعبد مشيئة قال للعبد مشيئة وللرب مشيئة اخرى قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما تشاؤون الا اي شاء الله وما تشاؤون الا اي شاء الله سبحانه وتعالى فاثبت الله عز وجل للعبد ايه مشيئة واثبت الرب له مشيئة وَلَا تَكُونُ مَشِيئَةُ الْعَبْدِ إِلَّا بِمُوَفَقَةِ مَشِيئَةِ الْرَبِّ سُبْحَلَىٰ وَكَرَرْ هذه الكلمة لَا تَكُونُ مَشِيئَةُ الْعَبْدِ إِلَّا بِمُوَفَقَةِ مَشِيئَةِ الْرَبِّ وده بقى رد على سؤال فلسفي آه الإنسان مخير أو مسير وهذا السؤال أصلا خطأ يعني أصلا هذا السؤال خطأ يمكن أن يكون كان كثير من الناس ردوا عليه ولكن الصحيح انه على فرض صحه السؤال الانسان مسير في اشياء مخير في اشياء اخرى فنزول الامراض نزول البرد والامطار يبقى في شبوره انه يقع مثلا تقع كارثه زلزال يحصل مثلا تسونامي يحصل حاجه ده كله ده ليس ليس بكسب الانسان ولا خاض لمشيئه الانسان وانما هو لله عز وجل لاثبات قيوميته على خلق سبحانه وتعالى ماشي جميل طيب العبد له مشيئه لان الله عز وجل قال وهديناه النجدين فله مشيئه ان يعرض عليه الحق سيطيع ويعرض عليه الباطل هه فيعصي خد بالك وهذا له مطلق الحق فيه والله سبحانه وتعالى يعلم من هذا العبد انه اما ان يكون شقيا او سعيدا كيف يكون ذلك الله بعلمه السابق كما اثبتنا الله بعلمه السابق يعلم التركيبه الداخليه لهذا العند خدت بالك فهو سبحانه تعالى يعلم ان اح سيعرض عليه الغي ولكن احمد سيمتنع عن الوقوع في هذا الغي فهمتوا الفكره والعكس ان عبد الله ستعرض عليه الهدايه والتركيبه الخلقيه التي خلقها الله عز وجل لعبد الله الله يعلمها سبحانه وتعالى فيعلم ان عبد الله نفسه تاب الا ان يكون من الغاوي انتو فهمتوا الفكره فالله عليم سبحانه وتعالى وشاء سبحانه وتعالى واراد سبحانه وتعالى فخلق سبحانه خدتوا بالكم من الحكايه دي فيقوم صاحبنا نازل لو لو راح لربنا على طول اخده كده وهو في عالم الذر ودخله النار هيقول له انت دخلتني النار او دخلتني الجنه على ايه وانا عملت حاجه بنقول له خلاص انزل بقى الايه لمكان الاختبار الحقيقي اللي هو فين اللي هو الارض فينزل صاحبنا الى الارض هو مكانه الاختبار الحقيقي ويفاجئ صاحبنا بانه يسير وفق مجريات الله وفق تقدير الله تعرض عليه الهدايه فيهتدي بكامل ارادته وتعرض عليه الغوايه فايه فيقع في الغوايه بكامل ايه بكامل اراده خدتوا بالكم فكره المشيئه جايه منين هنا بس المشيئه مشيئه العبد لا تنفك عن مشيئه الرب ولا عن علمه السابق ولا عن ارادته ولا عن حكمته سبحانه وتعالى الركن الثالث من اركان الايمان بالقدر الخلق وهو الايمان بان الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وان كل من سوى الله مخلوق موجود من العدم كائن بعد ان لم يكن فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وحركته فلا يقع في هذا الكون والوجود شيء الا وهو خالقه سبحانه وتعالى قال الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وان الله تعالى هو الخالق المتفرد بالخلق والايجاد فهو خالق كل شيء بلا استثناء قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى ذلك الله ربكم خالق كل شيء وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم فهو سبحانه خالق العباد وافعالهم وان كل ما يجري من خير وشر وكفر وايمان وطاعه ومعصيه شاءه الله وقدره وخلقه قال تعالى وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وقال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون قال واهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله سبحانه ويحب الطاعه ويامر بها ويكافئ عليها ويكره المعصيه وينها عنها ويعاقب عليها ويهدي من يشاء بفضله ومنه ويضل من يشاء بعدله وحكمته قال الله تعالى ان تكفر فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَقَالَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ هنا مساله ما هي مساله الاراده الكونيه والاراده الشرعيه دي مساله من المسائل اللي دايما بايه بيتكلموا فيها يا اخوان حينما نقول الله عز وجل يحب الطاعه ويامر بها ويكافئ عليها ويكره المعصيه وينها عنها ويعاقب عليها هذا كله خاضع لله عز وجل ولحكمه الله عز وجل ولكن الله تعالى قدر ان تكون هناك معصيه وقدر ان تكون هناك طاع فكفر الكافر وقع بتقdir الله وايمان المؤمن وقع بتقdir الله يعني ايه الكلام ده يعني كفر نيتنياهو نيتنياهو كافر ولا مش كافر هو كافر اكف لا يقيل وخدي بالك كافر ومستحق للنار ان مات على كفره طيب كفر مين ده كافر اه كف ومستحق للنار خد بالك انت سيبك بقى من الكلام بتاعهم ده ان هو اه ادينه لله والوطن للجميع و الحياه تبقى سكلانس والتذويب العقائد اللي هو مش الكلام ده مش هيحصل ما تخافش هيفضل الكافر كافر والمسلم مسلم حلو وسيظل كافرا ان مات على ايه على كفره وعشان ما حدش يزعل انا برده عندي كافر ومش مش هنال خلاص وانا هدخل الملكوت ويبقى يقابلني ان شاء الله يا رب ولكن انا بتكلم في الواقع يعني. طيب ده كافر وقع كفره بتقدير الله وخدتوا بالكم اللي انا بقوله وده كافر وقع كفره بتقدير الله اذا الله قدر لهم الكفر قالوا اه طب ازاي يا جدع وانت بتقول ربنا بيحب الطاعه وبيبغض الايه المعصيه نقول له صح ما هو الاراده نوعين اراده الله نوعان اراده شرعيه واراده كونيه ده كلام نفيس قوي قالوا الاراده الشرعيه دي تستلزم الكونيه بينما الاراده الكونيه لا يلزم منها الشرعي يعني ايه الاراده الكونيه ان كل شيء وقع في هذا الكون وهذا وفق مراد الله للاراده الايه الكونيه قالوا الاراده الشرعيه ان كل شيء وقع في هذا الكون وقع وفق مراد الله واحبه الله ورضيه الزياده دي بقى خدتوا بالكم يبقى كفر الكافر وقع ضمن الاراده الايه الكوني طب ايمان المؤمن وقع وفق الاراده الايه وفق الاراده هي الشرعي ايمان ابي بكر الصديق وقع وفق الاراده الايه الشرعيه لانه وقع واراده الله ورضي عنه واحبه انتوا واخدين بالكم يا جماعه طيب حضورك لمجلس العقيده ده وقع بيه وقع وفق تقدير الله وارادته الشرعي والاراده الشرعيه مستلزمه للاراده الكونيه ولا عكس وصلت حد فاهم حاجه كل شيء وقع يا عم احمد وقع وفق تقدير الله دي متفقين عليها ان كل شيء خلقناه بقدر 2 كل شيء يقع في هذا الكون وقع وفق ارادته سبحانه وتعالى صح انطبق كريمنا نقول دلوقتي ازاي ان كل حاجه وقعت وفقا اراده يعني هل ربنا بي يريد دلوقتي الكفر يا جماعه اللي بيعبدوا البقر جماعه البوزيين اللي قاعدين يقتلوا اخواننا في بورما هناك كان الله لهم تقول دلوقتي كفار ولا ايه رايك اه كفار مفيش في خلاف يعني ماشي كافر وقع كفره بتقدير الله ولا ما وقعش بتقدير الله اه وقع بتقدير الله طب وقع وفق اراده الله اه وفق اراده الله هتقول ازاي يريد الله الكفر ده السؤال بقى صح والجواب ما هو الاصاله ايه نوع ايه اراده كونيه يدخل فيها كل شيء يقع في هذا الايه في هذا الكون ولا يلزم من هذه الاراده ان يقع ما يحبه الله ولكن ماشي ولكن يقع هذا الشيء وفق اراده الله لاحداث التوازن الكوني ان يبقى فيه كفر ويمان وخير وشر وظلام ونور وصلت انما الاراده الشرعيه دي بتقع وفق مراد الله سبحانه وتعالى ويحبها الله ويرضاها لعباده اتخذت بالك من قوله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم وعن قال ايه ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكر يرضه لكم يبقى الكفر وقع باراده الله النهيه الكونيه والايمان وقع باراده الله الايه الشرعيه كده انت اخذت بالك واد ماشي في الشارع فعاكس بنت بص على الحاره دهي دي اراده كونيه صح بس هو هل الله عز وجل يحب ان يعصى في الاعراض لا انت اخذت بالك طيب هو ماشي فلقى واحده عريانه والصيف داخل اول عم احمد الجامعه عندكم فرغضت بصره عن هذه العاهدي المراه المتبرجه العاليه خدت بالك يبقى ده وقع بتقدير الله اه وفق اراده الله اه الاراده الشرعيه والاراده الكونيه الاراده الايه الشرعيه كده وصلت كده الدنيا واضحه معاك وصلت وقال الله تبارك وتعالى واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكوم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكوم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الايه الراشدون ولا حجه لمن اضله الله والله سبحانه ولا عذر له لان الله تعالى قد ارسل الرسل لقطع الحجه واضاف عمل العبد اليه وجعل له كزبا له ولم يكلفه الا بما يستطيع قال الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم الايه لا ظلم وقال تعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا وقال تعالى الا يكون للناس على الله ايه حجه بعد الرسل وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر قال في الصفحه ال96 واهل السنه والجماعه يؤمنون بان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى باي وجه من الوجوه لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله وذلك لكمال صفاته ورحمته وعدله لانه تعالى امر بالهدى والاحسان والخير ونهى عن الشر والكفر والضلال والعصيان وانما يكون الشر بمقتضى حكمته البالغه وارادته النافذه ويكون في مخلوقاته سبحانه وتعالى قال الله تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ومتصف بالعدل المطلق فلا يظلم احدا من خلقه مثقال ذره وكل افعاله عدل ورحمه قال الله تعالى وما انا بظلام للعبيد وقال تعالى ولا يظلم ربك ايه احدا وقال سبحانه ان الله لا يظلم مثقال ايه مثقال ذره لان الله جل وعلا لا يسال عما يفعل وهم وهم يسالون قال واهل السنه والجماعه يعتقدون بان الله تعالى خلق الانسان وافعاله وجعل له اراده وقدره واختيارا ومشيئه ووهبها الله تعالى له لتكون افعاله منها حقيقه لا مجازا ثم جعل له عقلا يميز به بين الخير والشر ولن يحاسبه الا على اعماله التي هي بمحض ارادته واختياره فالانسان غير مجبر بل له مشئه واه واختيار فهو يختار افعاله وعقائده الا انه تابع في مشيئته لمشيئه الله تعالى وكل ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فالله تعالى هو الخالق لافعال العباد وهم الفاعلون لها حقيقه للخير والشر فهي من الله تعالى خلقا وايجادا وتقديرا ومن العبد فعلا وكسبه خدت بالكم الكلام ده يبقى افعال الله عز وجل ساريه النعم ساريه لانه لا يقع شيء في كون الله تعالى الا وفق ارادته سبحانه وتعالى ولهذا هذه القاعده قاعده ذهبيه في حل الاشكاليه بتاعه الانسان مسير ولا مخير قال فالله تعالى هو الخالق لافعال العباد والله خلقكم وما تعملون ماشي وهم الفاعلون لها حقيقه للخير والشر بكسبي ماشي فهي من الله تعالى خلقا وايجادا وتقدير ومن العبد فعلا وايه وكما يجيش واحد يوم القيامه يقول لي والله انا كنت بتفرج على افلام جنسيه بالليل افلام برج ليه يا عم حسام كده مش حسام يعني <تصفيق> ليه كده يقول والله ما هو سبحانه وتعالى لو كان يريد هدايتي كان هداني خد بالك زي الراجل اللي سرق في عهد عمر بن الخطاب فقال سرقت بتقدير الله قال وَأُقِيمُ عَلَيْكَ الْحَدَّ بِقَدَرِ اللَّهِ ايوه انت عارف انت حبيه ايه يلويها فبيقول له ايوه ان سرقت عشان ربنا ايه قدر لي ان اسرق نحن لسه ايليين اه صح الله قدر لك ذلك ازلا كتب سبحانه وعلم سبحانه بس انت لك ايه عقل ولبك صح ولك فطره كنت سببا في انتكاستها بيديك يبقى تستحق ولا ما تستحقش الوعيد قالوا مستحق للوعيد زي بالظبط بقى زي الطالب نقربها شويه بقى الطالب الذي امامه طيله العام اي مذاكر وياتي استاذه فيقول له يا ابني ذاكر يا ابني عندك امتحان المترم اهو عشان ايه ليك سبع عصورين بحجر العصفور الاول ان احنا نخليه سياسه الاشغال دايما موجوده فالعيال تبقى منهكه فما يفكروش في اي حاجه الامر الثاني ان احنا بنحاول نقول لك ان في تعليل ماشي على فرض الكلام ده يعني انت قاعد اهو متر في متر في متر وفجاه وصلنا لاختبارات نهايه الايه العام فالاستاذ بسابق علمه بحاله الطالب بيقول لك فلان ده يس لا هو بينجم لا ما بينجمش هو يعلب جيدا مستوى هذا الايه هذا الانسان طبعا ده المفروض يعني انما طبعا عشان في دلوقتي اا غش ونصب ومعارف في مجتمع فاسد المجتمع العلماني الفاسد اللي هم بيقولوا عليه ده خد بالك فانت بتنجح انما انا بتكلم لو الدنيا ماشيه صح يبقى انت من الراسبين حقك الرسوب فاذا كنا نثبت هذا للمدرس وهو ادمي مثلنا فمن باب اولى ان نثبته لله عز وجل فهمتوا الفكره اللي انا عايز اوصلها طال الله تعالى لمن شاء منكم يستقيم وما تشاؤون الا اي شاء الله رب العالمين وقال تعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر ديما الخليل قال اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده واما من كان من اهل الشقاء فييسر لعمل اهل الشقاء ثم قرأ قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب الحسن فسنيسره للعسر اخدتوا بالكم يا اخوه ولقد رد الله تعالى على المشركين حين احتجوا بالقدر بقوله تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسا مش هي دي نفس الكلمه اللي بيقولوها دلوقتي لو اراد الله لهدان دخلت في اللي اهو كل ما تيجي تقول له صل يقول لك ايه اللي بيهدي فين فوق سبحانه وتعالى لا هو سبحانه وتعالى هداك ولكنك انت كذت بكذبك انتوا خدتوا بالكم من الحكايه دي فايدي نفس الكلمه اللي انتوا بتسمعوها من من من العلمانين والعيال اللي بيرددوا كلامهم في الشارع زي البغبغان هي نفس الكلمة سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباء هي <تصفيق> نفس الكل فرد الله جل وعلا عليهم كذبهم بقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا انت تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون هو ربنا اداكم علمه اطلعكم على علمه السابق ولا فتح لكم اللوح المحفوظ فعرفتم ان هو كتب لكم الهدايه ولا كتب لكم الشقاء يبقى انتم كده بتتاولوا على الله الكذب خدتوا بالكم يا اخو قال واهل السنه والجماعه يعتقدون ان القدر سر الله تعالى في خلقه لم يم لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه احد من الخلق الا بعد وقوعه والتعمق والنظر في ذلك ضلاله لان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه وناهاهم عن مرامه قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون واهل السنه والجماعه يسلمون تسليما مطلقا لقول الله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ويجادلون به من خالفهم وبالايمان الصحيح للقدر كما يؤمن به السلف الصالح من الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان يصبح العبد عابدا لربه حقا فيكون مع الذين انعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكفى بهذه الصحبه غبطه وسعاده حقيقه ان هذه يعني هذه الكلمات التي كتبها الشيخ حفظه الله تعالى كلمات يسيره من اراد التوسع فهناك كتب قديمه وحديثه في هذه المساله العلميه هناك كتاب ناخذها كده من من الحديث للقديم هناك رساله القضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود وهو مجلد كبير لم يدع شاذة ولا افاظة الا اتى عليها بقلمه هو كتاب جيد جدا طبعته دار الوطني بالمملكه العربيه السعوديه وهناك رساله صغيره يقال لها رساله القضاء والقدر وهي رساله على صغرها ووجازتها الا انها طيبه جدا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهناك ايضا رساله صغيره طيبه عظيمه القدر جليله النفع رساله القضاء والقدر لفضيله الاستاذ الدكتور عمر سليمان الاشقر وهناك شفاء العليل لمن اراد التوسع للامام ابن القيم اما عن اثر الايمان بالقدر فقد تكلم فيه كثير من اهل العلم لعلا اجمل هذا رساله يقال الاثر الايمان بالقضاء والقدر للشيخ صالح الفوزي عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه مدت الله المسلمين ببقاء زاد الله خير